وَثَمُود وَقَوْمَ نُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُنّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَّاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشراق.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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لَ قَد ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نعجَتِكَ إلَ نِعَاجِهِ وَإَِّ كَثَ مِنْ الْخُلَطَا إلَ يَبَغِي بَظُهُمْ عَى بَعْضٍ إِللا الذينَ آمنُهُ وَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَقَللَّهُم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب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 كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِكَ يَا دَاوُودُ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَذِكْرُ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيسَى وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ فِي الأخيار وَكُنْ مِنْ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأبواب. المتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا مَا لَهُ من نفاد هذا وَإَِّ لطاقين ل شَروع ماب جَهَنَّما يَصْلَهاَا فَبِسمِهَاد هذا فَلْذوقُهُ حَممُ وغَسَّاقَ وَآخررُ مِنْ شَْهِ أزواجب هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بِهِمْ إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بِكُمْ أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا مَنْ قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا مِنَ من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق قُ تَخَاصُم أَهْل النَّار قُلْإِ مَا أَنَ مُذِر وَماَا مِنْ إلَهِ إِللاا اللهَّهُواحِدُ القَهار رَبّ السَّمواتِ وَالأَرض وَماَا بَينَهُمَ العززُلَّفَّار قُلْهُو نَبَأ عظم أَنْتُ معْهُ